قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم ظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف. وما كان من المشركين <تصفيق> إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ هُضِعَ لِلنَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت مناس تطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم أروون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أقلى الكتاب لما تصدون على سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله برافل عما تعملون يا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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا رب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 وَاذْكُرُونِي عِنْدَ تَذَكُّرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ أَجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا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 وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ